ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوب ونلعب ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوب ونلعب قل أب الله تُمْتَسْخِئُونَ قُلْ أَذِنَ اللَّهُ وَهَيَاتَ رَسُولُهُ قُلْ